ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويوذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم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 لها لنبل وهم أيهم أحسن عملا وإن رجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا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 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم. هذه إلى المدينة إلى المدينة فليظهر أيها أزكى طعاما بل يأتكم برزق من، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم من يظهروا عليكم يرجمون وعيدوكم في ملتهم ولا تفلحو إذن أبدا، وكذلك أثرنا عليه.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 ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تما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 يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فما يا يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهلئ شل هجون بئس الشراب وساء الثمر تفقا الذين عملوا الصالحات ضرم من صوت سمو واستبرق متكين فيها على الرايك نعم الثواب وحسن سمرت فقا وقرب لهم مثلا رجلا يجعنا لأحدهما جنتين من أعناق من أعناب وحففناهما بأصل وجعلنا بينهما زرعا كل ذا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما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 بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا فيرم من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا سلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة هو خير ثوابا وخير عقبا واطرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تثروه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 شَرَّنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أن تَأْتِيَهُمْ إِلَّا أن تَأْتِيَهُمْ سنة الاولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما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 فَلَمَّا جَاءَ وَزَقَ الْفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفْرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ رَأيتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا سَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ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 لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلام فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس.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 فانطلقا حتى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 أتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 وقد أحطنا بما لديه خبرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من.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 أتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخو حتى.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 واخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالخسران أعمالا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 تنفذ البحر قبل أن تنفذك لما ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما